50 languages. 18 اليوم هو اليوم هو السبت ني اليوم عندنا وقت كافي اليوم عندنا وقت كافي ني ب اليوم ننظف المنزل اليوم ننظف المنزل سا غبس كبر سا غقابز أنا أنظف الحمام أنا أنظف الحمام سيشحاغو سا ماشينر يتحاج زوجي يغسل السيارة زوجي يغسل السيارة تعلما كوشح فاتخر عغقابز الأطفال ينظفون الدراجات الأطفال ينظفون الدراجات نان قغاغمي بسي اكيغاخو الجده تسقي الزهور الجده تسقي الزهور چيله تسكومه ونر قزى واخو الاطفال يرتبون غرفة الأطفال الأطفال يرتبون غرفة الأطفال سي شخا غوسه زي زوجي يرتب مكتبه زوجي يرتب مكتبه س جوتشله ماشينم أنا أضع الغسيل في الغسالة أنا أضع الغصيل في الغسلة سجخر السكخ أنا أنشر الغسيل أنا أنشر الغسيل سجغما وتعاك السة أنا أكوي الملابس انا اكوي الملابس شنغوب شخر اي النوافذ وسخه النوافذ وسخه جه حشر اي الارضيه وسخه الصحون وسخه الصحون وسخه ختا شحنغوبشخر زتهاقيرر من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ ختا صاخهر اتيزخرر من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من ينظف بالمكنسه الكهربائيه خطى شقخر ستحجر من يغسل الصحون من يغسل الصحون